رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان دي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إنه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 أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من ماريو وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن